تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاءة ليروا أعمالهم فمن ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره